السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته فوصل وسلّم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام إنتم إيقان ذاته الكريمة وبعد فالله الله أسأل أن ينفقهنا في ديننا وأي ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا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 وجسدا على البلاء صابرا وعمل متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وذيق ونسألك ربنا السطرة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السطرة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السطرة في الدنيا والآخرة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 وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر اللقاء اتقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة وقلت لكم إن هذه المقولة القرآنية الكريمة لا يملكون منه خطاب دار فيها كلام لأهل العلم والغالب أنهم قد حملوها على قضية الشفاعة فلا يستطيع إنسان أن يخاطب الله سبحانه وتعالى أن يشفع لنفسه ولا لغيره أن يطلب زيادة في الحسنات أو إسقاط للسيئات إلا بعد إذن الله ورضى الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر جرنا إلى حديث أصبح يثار في هذا الوقت وفي هذه الأيام فقد ظهر الكثيرون من المتبجحين على القرآن والسنة تبجحوا على القرآن لما أول القرآن تأويلا فاسدا ولم ينظروا فيما قاله أهل العلم وادعوا أن لهم كبراء يفهمون فهما خيرا من فهم السلف الصالح كانوا متبجحين أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أن لهم أسقطوا الأحاديث بعقولهم العفن وطعن فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في تلك الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري وأجمعت الأمة على صحتها ومن أمثال هؤلاء كما قلت هذا الذي يأتي به ذلك المذيع المسمى على بسيوني يأتي للا برجل سوري وهو لا يستحق أن يقال عنه إنه رجل بهذا الخرف الأخرى الذي جاء به من سوريا وهو ينكر الشفاعة إنكارا كاملا ولا يقر بها وجلس يتحدث عن آيات القرآن الكريم حديثا أضحكني وأبكالي أضحكني له إن دل فإنما يدلل على مدى جهالته وأبكالي لأن يكون أمثال هؤلاء يجلسون أمام الشاشات ويحدثون المسلمين مثل هذه الخرافات والطرهات ويسمى عدنان الرفاعي من هنا رأيت أن الحديث عن قضية الشفاعة من الأهمية بمكان وينبغي أن يبين من كل جوانبه حتى لا تبقى في ذهن المسلم أدنى شبهة خاصة وأنه قد عم الجهل وانتشر وكثير من المسلمين للأسف الشديد لا حظ له من علم ديني وحينما يستمعون إلى أمثال عدنال هذا فهناك من يطرب لهذا الكلام وهناك من يخدع بهذا الكلام وتلك مصيبة ولذلك قلت عدنال هذا عنوان له بأنه مفكر وهو الطبع مخرف إن أرادوا أن ينصفوا فهو مخرب، ولكن ما يعني عنوان له في تلفاز على أنه مفكر، والله ما هو بمفكر ما يقوله إنما سرقه من أصحاب الشبه القدامة يمكن زي زمان لما تكلمت عن زكريا بطرس هذا الكلب الذي نعق على الإسلام وعلى رسول نبح على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن التي جاء بها إنما هي قد أثيرت قديماً وكل اللي عملوا أن له أحيا شيئاً كان قد مات في القديم فأحياه الآن كذلك هذا العبنال السوري يحيي بالضبط ما قاله الخوارج وما قاله المعتزلة ومن هنا أيضاً أردت أن أعرفكم على المعتزلة وأن أعرفكم على الخوارج وهذه أمور ينبغي أن تعلموها ونقولها بملء فيه ينبغي أن تعلم خاصة وأن الطيار الخارجي اللي هو أعني به يعني بدأ ينتشر وبشدة في هذه الأيام زي ما المد الشيعي الآن بدأ ينتشر في كل بلاد المسلمين في كل بلاد المسلمين من هنا الحديث عن هؤلاء ينبغي أن يعني يكون على ألسنة كل أهل العلم. وأن يحذروا الناس من هؤلاء وأن يبينوا لهم حقيقة هؤلاء وحكم الإسلام في هؤلاء حتى لا ينخدع بهم الناس ومن هنا تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة للسابقة عن المعتزلة وماذا بالمعتزلة وكيف أنهم يقطعون لمن مات وقد ارتكب الكبيرة ولم يتب منها بأنهم مخلد في النار وأنه في منزل بين المنزلتين وبالطبع كان لابد أن ينكروا الشفاعة لأن الشفاعة ستكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا منها وهنتكلم ان بعض الناس قد يعتقد أن الشفاعة يعني هي لها لون واحد وشكل واحد لا هنقول اليوم القيامة في خمس ألوان للشفاعة خمس شفاعات خمس شفاعات تعرف عليها وتعرفها فمنها سيكون الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا وقد ارتكبوا الكبيرة ولم يتوبوا منها ولم يتوبوا منه، فهؤلاء سيأخذون قصطا من العذاب في النار، ثم يشفع لهم، فيخرجون من الله. هذا تصادم مع ما قاله المعتزلة. المعتزلة عندها مخلد في النار. ما تقولش لكافر ولا مسلم هو في منزلة بين المنزلتين طبعا كلام عبيط في منزلة بين المنزلتين لكافر ولا مسلم وإحنا عندنا يا كافر يا مسلم لا هو لا كافر ولا مسلم عندهم في منزلة بين منزلتين وخلت في النار فبالطبع إذا قلنا بالشفاعة فهذا يصطادم مع مذهابهم الخوارج أشد الخوارج أشد الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة التي مات ولم ياتب منها هو كافر مش تقول لي بقى منزلة بالمنزلتين لا, لا لا لا لا عندهم كافر واخد كارتب بخارج خلاص كافر مخلد في النار فكيف تصح له شفاعة ها وإن النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من النار هذا لا يكون وهذا أيضا يتعارض مع مذهبي وهذا سقل الحديث أيضا عن الخوارج وهو الحديث الذي كنا قد بدأناه والمحنا إليه في نهاية المحاضرة السابقة. وقلت أنا بهتم وهتم كثيرا جدا بالحديث عن الخوارج لأنهم يعني انتشر انتشارا غير عادي وهناك رؤوس لهم في مصر في مصر ويستقطبون شبابا صغار يعني وهذه مسألة ينبغي أن نقر بها أن نقر بها. فأنا رأيت هذا بعيني وسمعت هذا بأذني ونظرت هؤلاء في السجون في عام تلاتة في 86 وأخيرا في 2010. 2010 الفين, وعشرة الفين وعشرة أنا دخلت سجن أبي زعبل وجدت عنبر كامل يتبنى فكر الخوارج يتبنى فكر الخوارج وكلهم شباب صغار يعني أعمارهم لا تتجاوز الثلاثين وملقلينهم كلاما عبيطا اللي بيقولوا الخوارج وهم يعني أهل حرفة في إقناع الناس وللأسف الشديد دان به هؤلاء وليتهم سمحوا لنا حتى بأن ننظرهم أو أن نتكلم معهم كلما قالوا لها انت رخر كافر والبيعة زالت وأحيار بالسلام وانغلق الباب وانغلق الباب فهذه ظهرة في منتال خطورة ينبغي أن نلتفت إليها فمن هنا عرجنا إلى حديث البخاري وهو الحديث الذي يتحدث عن هذه الفرقة والذي يبين أنها أقدم الفرق أنها أقدم الفرق أقدم فرقة ظهرت في الإسلام من الفرق التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع لها بالنار حينما قال تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فعندك بعد هذا ستجد يعني اثني وسبعين فرقة كلهم في النار في النار وينتسبون إلى الإسلام أول فرقة من هؤلاء ظهرت كما يقول أهل العلم ومنهم البخاري كانت فرقة الخوارج ومبدأ ظهورا كما قلت إن في هذا الحديث الذي جاء في صعيد المخاري ويحدث به أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقسم مالا بيوزع ونقول تلك في المحاضرة السابقة ذكت سنة تسع هجرية سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فأرسل ذهبا النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقسم بما يتراء له وبمصلحة الإسلام للمسلمين وهذه مسألة مخوالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل يقال له عبد الله اب ذي الخويسرة فقال له اعدل يا رسول الله قلت لكم في الفض أشد من هذا إن قال له ألم يأمرك الله بالعدل قال بلا قال والله ما هذا بعد جرأة وإيه اللي وهم الخارج كده عندهم جرأة وإيه اللي يعني هناك كما قلت من كفر الأنبياء وكفر رسول الله وجلسنا مع هؤلاء ونظرناه كفر النبي ويكفر النبي بكل إيه اللي تأدب يقول لك النبي ده كفر في 12 موضع يكفر وبعدين رجع للإسلام تاني ويكفر ورجع للإسلام تاني هذا الصعلوم يلي يقول هذا الكلام ويسوق من الأدلة ما يسوقه على ذلك يعني عنده أدلة كمان فعندهم بجاحة وإلة أدب ولذلك بعضهم لما سألني يعني إيه الجرأة دي قلت لا تستغربوا سيدهم بدأ هكذا بدأ مستقيلا على ها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول واحد داعي لهذا المذا كان بهذه الشكلة خرج عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم لدراجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد احمر وجهه وغضب وقال لهم من يعدل إذ لم أعدل يعني ما كانش النبي هو اللي يعدل ما من, من, من الله يعدل فسوء أدب وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بالطبع كما قلت لكم أغضب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأنتم تعلمون أن عمر كانت عنده ها حمية وحمية في الحق وحمية في الحق. أبغى أقوله اللي فيه وحمية في الحق. فكان لا تحمل أن يسمع مثل هذا الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوقي أن من وصم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم فقد كفر. خلاص خلصت كفر كفر إذا كان الله يعني قد قطع له بالحلم وقد قطع له بالعدل وقد قطع له بحسن الخلق وقد قطع له بكذا وكذا وكذا. فحينما ياتي إنسان ويجرده من هذا فقد كذب الله واستطال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالطبع هذا قول يخرجه من المل يخرجه من المل وهذه بقى طبيعة عمر ما, ما عنده يعني أنصاف حلول يعني في غزوة بني المصطلق لما خرج هذا الكلب الموافق عبد الله بن عبيب سلول، وقال على المهاجرين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم من كلبك أكلك تخيل لما يقول هذا الكلام عن النبي والمهاجرين ويشبههم بالكلب العقول الذي إذا ما أحسنت إليه بعدما تحسن إليه أول ما يعده يعده عليك فأزول إحنا أكرمناهم وأويناهم وأون الجايين رأتي يضرب عيالنا ويأكلونه فعلى طول حمية عمر قل مر عبده لبش فاليضرب ها علقان في هذه اللحظة قال عمر هذا الكلام دع لي رسول الله أضرب ها؟ علقاه وهو محق في هذا لأن هذا قد خرج من ملة, من ملة الإسلام ولذلك لم يقل عمر هذا وحده لأن جاءت رواء أخرى خالد بن العيد قال نفس الكلام ولا تعارض يعني بعضهم يقول لك وكان خالد ألا عمر الاثنين يا أب وخالد قال نفس الكلام دعني ألجم رقبته بالسيف يلا فده كلب من الكلاب وبلتهم فكفه النبي صلى الله عليه وسلم فكفه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنت هتجد إن البخاري عنوان لهذا الحديث بترك من يستحق القتل ترك قتل من يستحق القتل يعني عايز البخاري يقول لك هو يستحق له القتل ما أخطأ عمر وما أخطأ خالد وما أخطأ خالد هو يستحق القتل لكن أحيانا تترك من يستحق القتل لي حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون إيه؟ فتنة فإنت في قضية دفع هذا الضرر لابد أن تنظر حولك اللي هترتب عليها ضرر أشد أم لا لابد أن تكون عندك هذه النظرة يعني لما حدث وخرج الكلاب اللي خرجوا وقعدوا وقالوا الأرض أرضنا وكسروا أحرقوا الكلب القصر القلب اللي خرج ده وهنقتل المعافظ حر وهنولع وهنعمل ومش عارف إيه كل ده بيستثيرنا وخرجوا في مظاهرات بالطول العرض احنا صحاب الأرض واغبالك ويسفوا في السلفية والسلفيين كل ده شيء استثيرك الأدب وقلتها على الهواء كده وقلتها على الهواء كده على ليه وقلتها على الهواء كده خلاص وكثير من الشباب راح متصل بيك واحنا بقى يعني مش عايزين نسكت له لا لا انت ما تحسباش برضو كده تلابد من انت تكون ليك نظرة ها شاملة وعامة الأضرار بقى لها ترتب على ده انت آه نازل دول ضرب خلاص أولادة الآذب عزيزة رب ما في كلام لكن خروجك انت بقى هيترتب عليه هو ده السؤال فلازم تحسنها كده يا مش عملية أنا بهجم وخلاص لا لا وانت مش هتكون أشد مننا حمية لما عندها نفس الحمية وأشد ولكن لابد ان تكون هناك نظرة حسابية تحسنها ف ف ف عمر عنده هذه الحمية لكن ليس ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع دع سيبه طب نسيبه ليه ده هو يستحق القتل والله يستحق يستحق طيب نسيبه ليه الخبلك بقى من الجاي من الجاي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان له اصحابا ده مش لوحده ده مش لوحده ده في ناس على شاكلته بنفس المنطق وبنفس الكلام وبنفس المنهج بنفس إلة الأدب وعدم توقير النبي وإلى آخره حدث كيف ما شئت فقال ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وبال بالك بالكلمتين دول بقى وبال بالك بالكلمتين دول اذا هو ليس بمفرده مش وحده طيب واللي معاه دول ايه والله لو جماعة خرجوا اعلانوا الرده والكفر موت الكل وخلصنا لكن الذين هم معه في ظاهرهم في ظاهرهم هم أشد مني ومنك إسلام ده في الظاهر ده في الظاهر اذا هم محسوبون عليهم بل هم محسوبون أفضل منهم ليه قالوا كده واحد واتفرج على صحابه هتلاقيهم كده يحقل أحدكم صلاته مع صلاتهم اتفرج عليه وبيصلي اتفرج عليه في قيام الليل أنا والله رأيت هذا في السجون يعني أنا بقى شفت هذا الواقع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعيد بعيد طوال دول بكفروا الدنيا كلها كفرين ومكفرينكم مكفرين المجتمع وعنده يعني انت بتشغل مع في الحكومة موظف كافر شايل بطاقة كافر شايل كرني كافر كافر, كافر, كافر خربين الدول خربين الدول ومنهم من بدأ هكذا ومنهم من لم يبدأ هكذا يعني لما دخل السجن فاستشعر الظلم مال لا إلى هذا الفكر ها في ظلم وفي قسوة وفي كل شيء آه. لكن ده ما يخرجكش عن حد الاعتدال ولا يجرم أنكم شلقان قوم على ألا تعديلوا اعدلوا هو أقرب للتق لكن في ناس منهم ذاقت الظلم فأصبحت قابلة للتكفير فرح مكفر حسن ماشي عم راح مكفر أمن الدولة ماشي عم خلاص وبعدين بدأت العملية تسحب شوية في شوية بقى كاف كافر والحكومة كافر وبعدين تيجي انت لمجرد انك تتناقش معاه يقول لك بداياتك كده يعني انت ما بتكفرش يا عمان هتكلم يقول لك هي كده من لم يكفر الكافر فهو كافر بقى عبد الله كافر, وده كافر ويكفرك من غير ما يسمعك كمان الى ان يثبت له انك على مذهبه فيبقى عنده الاصل فيك الاصل فيك الكفر دون ان يلاق دون ان يسمعك لحد ما يقعد ويحبه لك اختبار ويراك انت على مذهبه ولا مش على مذهبه دي كانت حقيقة موجودة مش هل يقدر ننكرها ومش هل يقدر نغفولها ووقع فيها كثير من شبابنا ووقع فيها كثير من شبابنا وكانت من الصدمات والله يعني اذكر وإحنا في سنة 93 كان فيه اخ انا مش هذكر اسم وكل من احب الاخوة الى نفسي ويمكن الإخوة كشفوه رايح جاي معايا ويقولك ده يعني حبيب الدكتور خلاص ويا رب الله سبحانه وتعالى قدلوا خرجنا من من السجن بعد ما خرج الاخ ده حصلت مشكلة جوه السجن دي حقيقة أنا بقول لك واقع تاريخي أنا عارف كويس قوي خلاص حصلت مشكلة جوه السجن جوه السجن كان فيه أخ من زعماء الجهاد واخد بالك كان يلقب بأميل الجيوش مش هقول أسماء برضي خلاص فصاحبنا ده يعني عمل تنظيم وله تلمزة برة بدأ يبعت لهم أوراق مع كان بتجاوز اتنين مع زوجاته زوجات ويعني إيه لما نخرج واستعدوا هل يعمل ونسوي مش عايز أفوت في تفاصيل ده حقيقة خلاص فلما رأى صاحبنا اللي كان ماشي معايا ده خارج وكان يعرفه وكان بتربطهم ببعض ناس فلما لقى خارج قال له يا فلان انت خارج تبقى معانا بقى فلما تخرج قابل فلان وفلان وشوفها تعمله ايه ومش عارف ايه فقال له انا مليش جواب الكلام ده خلاص انا ماليش جواب الكلام ده انا اتكلمت مع الدكتور والدكتور اتكلم اني حكيت ان تفرقع وتكسر وكن بلا ايه مش عاف ايه الكلام ده ما ينفعش خلاص فأنا خارج ليه منهك تاني خالص خلاص فما متكلمنيش الحدودة دي وغلق الباب إن شاء الله وقدر إن أمير الجوج ده يعني ينكشف الموضوع بتاعه واخد بالك راحهم جايبين اللي برة وجايبين اللي جوة اللي منهم أمير الجوج ده لهم قضية وخدوا فيها أحكام عسكرية تمام فراحهم مسكينهم طبعا عشان بقى انتزعوا منهم انت كلمته مين وداعته مين وطبعا تعذيبه وبهدله انت لا تتخيلها فامير الجيوش ده قال لهم انا من الناس اللي اتكلمت معاهم فلان اللي خرج ده كان خارج بقاله 13 راحوا جايبين تعرف ليه انت امير الجيوش ده كلمك في الحدوته كذا كذا كذا اتكلمت بس انا قلت له انا ماليش دعوه بالكلام ده والكلام ده مش مصبوط وما ينفعنيش قالوا له وهو قال كده برده وهو قال كده برده قال لهم طب خلاص يبقى انا كده عبدان العيب قالوا له لا انت عرفت ما قلتش قلت لنا ليه عشان عرفت وما جتش قلت لنا ليه دي اتص صاحبنا ده في القضية دي عشر سنين والله كما اقول لك ده حقا ده تاريخ انا عارفه كويس قوي 10 سنين يحرقوا بقى ولا ما يحرقوش يعني حاجة بقى فاشتاصة غاية ظل خلاص وتحكم عليه بقى سنين فشايل الأخضار بقى ودي الكرسى اللي الواحد واحد يعني لا يصدقها شايل الأخضار انه هو خاد الحكم ده في ستة في, في, في ستة وتسعين خلاص في ستة وتسعين. فانا دخلت السجن الفين الوقت اللي ودوني فيه لازغلي كانوا جايبين فلان ده مخلص الحكم بتاعه خلاص خلص العشر سنين طبعا كلاب أمن الدولة ما عندهمش أنك تخلص الحكم تروح يعني في ناس يبقى واخد خمسة وعشرين سنة خلص الخمسة وعشرين سنة مش يروحوه لا هم ينزلوا المحكمة المحكمة الصدق على انتهاء المدة بتاعته مش يروحوه على البيت روح مواخدينه على لازغلي يروح لازوه له عمله باب ويرجعه السجن تاني تخيل ان بعد ما يقدي خمستاشر سنة عشر سنين خمسة وعشرين سنة يوعد اعتقاله هي نفس الكلام اللي عملوه مع الشيخ عبود الشيخ عبود خلص تأبيده خمسة وعشرين سنة اعادوله واحد تلاتين سنة ست سنين كمان ابن عمه طارق الزبر كان واخد خمستاشر سنة اعادوا ستاشر سنة فوق الخمستاشر سنة يعني اعتقاله اكثر من الحكم اللي هما عدوا 31 سنة 16 سنة فوق الخمستاشر هكذا كان كلاب أمن الدولة لا يحترمون قانونا يعني سجون اليهود والله عند اليهود اليوم اللي تخلص فيه حكمك ما يقعدكش ساعة ساعة ساعة ما يقعدكش ساعة فهو أذكر كم معانا أخ كده من الإخوة اللي بتودي في المراكب السلاح للفلسطينيين رب الله بركلوهم يا رب فاتماسك فاليهود حاكموا عليه بتلات سنين اليوم اللي تم فيه تلات سنين بالضبط راحوا مفرجين مفرجين عالمه بيتم وعدها هتموت مش عشانه ده ما تفرح بالإفراج عنه تقول لك موهيجي هنا وفعل أول ما جيه هنا راحوا مرمينه في السجن سبع سنين اعتقال اليهود احترموا القانون كلاب أمن الدولة عندك هنا كانوا لا يحترمون قانونا مش القانون. كانوا فوق القانون فوق كل حاجة فوق كل حاجة وليس عندهم لا رحمة ولا شفقة ولا دين ولا أدب ولا أي حاجة الله أحرقهم جميعا ففعل العشر سنين يعني أخذ هذا الشخص ظلما فتغير حاله فلما ذهب في سنة ستة وتمانين في لازغلي لقيته خلاص نازل مفرج عنه ألفين وستة مفرج عنه فأفرحت جدا فلما كلمني بعض الإخوة لأن لزغل ده تلت قوض فهو كان في الحجرة اللي في النص فقالوا لي انتعرف فلان يا خبرة بيه قالوا لي ده فراجو كان اليوم وموجود جوه في الحجرة دي ففرحت جدا وقلت بقى خش سلم عليه وعشر سنين ما ما شفتوش فوجدت بعض الإخوة قال لي لا ما تخش ليه قالوا لي لا يعني هو ما بيسلمش على حد طب ماشي ده معاك يعني المسألة تختلف فدخلت السلام عليكم والله كما أقول لك سلمت عليها فلان السلام عليكم فرح بط وش وسكت ده أنا بقول لك سلام عليكم أنت مش عارف أنا مين قال لا عارف دكتور عبد الله طلعا أتبتردش ليه قال حينما تكون مسلما أرض عليك لا حول ولا لقوة إلا بالله أهل العظيم لا حول ولا لقوة إلا بالله العظيم رب فهذا سرطان فكر التكفير هذا سلطان اللي هو فكر الخوارج سلطان بدأ يتفشى للآسف الشديد بدأ يتفشى سلطان, لي في سلطان. هذا السلطان ينبغي أن نحمي منه أبناءنا أن نحمي منه أبناءنا ولذلك عمدت ولا فلاثول يتكلم عن فكر الخوارج وعن التكفير لكن خلاص هو كم شخص اعتزالون ينجوش سماه حتى خلاص ما عنده استعداد للسماع الآن بقى كده والأصل فيه كافر, كافر كافر كافر كافر كافر هذا ترتب عليه جملة من المصائب لا حصل له جملة من المصائب حول لك الآن لأن النبي تتكلم بقى إيه اللي بيحبه اللي فهذا الجنون تكفيري هذا لا يكون التكفير من أخطر ما تكون ولاها ضوابطها ولاها كذا ولاها كذا فالحدث إن هذا كما قلت فيك تفشى فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى أخواننا دول اللي بيكفرون دول شوفوا بقى ازاي يقوم بيصلي بالليل والله كنت اقول صدق رسول الله فعلا تحقر صلاتك مع صلاتهم, صلاتهم. يعني لقدت اوم صلي اربع خمس ركعات وليح ما شاء الله اطلق ايه قائم الليل والله كان يقوم بالساعة واحدة لحد الفجر وتلال الواحد فيه موقف زي الواتب زي الواتب ويقرأ القرآن كله ومعظمهم حظة القرآن طاق طاق طاق طاق ثم تعطوا بالسلو تقول ده أنا مجيش في مجيش في حاجة لكن هو النبي قال كده قال له أصحاب أهو والله تحقرون صلاتكم ما مع صلاتكم شون بيصلوا الزال تقول ده أحنا مجيش فيهم حاجة وبعدين على طول بيصوموا يوم ويفطر يوم أنا ما أقدرش حتى حالي يبتلوا خبيص ما تقدرش فاكبص لصلااتهم ولصيامهم تقول صدق رسول الله أهو الله صدق رسول الله صدق رسول الله فتحقر صلاتك مع صلاتهم وصيامك مع صيامهم, صيامهم. ودي نفس القضية المشكلة التي حدثت لجندهم هذا الصحابي الجليل لما خرج علي بن أبي طالب لقتالهم وكم معهم جندهم فجندهم تسلل كذا عشان ينظر إلى معسكرهم كان عنده النهروان قصة معروفة ونحن نتكلم عنه خلاص فيقول يعني فلما نظرت إليهم فرأيتهم يصلون وعليهم الأذر إزاي بقى بيصلوا وإزاي بيقرأوا القرآن وإزاي هم أهل زهد مش لابسين لبس فخفاخها يعني شوف جندب نفسه بيقول فوقع في نفس الشك يعني دول اللي احنا دايين ها لقتلهم نحن دا ما نجيش فيهم حاجة مثلا في عبادتهم دي كده خلاص فهي القضية كده ولذلك هل هذكر لك القصة بتمامه انه بعد كده هيقول صدقة رسول الله وينقلب عليهم ويقتلهم ويقتلهم اسأل ما فيها فصال في ما فيها فصال في خلاص فشوف النبي اداهم اوصاف تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم انا بقسم بالله انا رأيت وهذا رأي العين يعني هؤلاء كانوا أشد منا صياماً وكانوا أشد منا قياماً عشد تبعه عارف, عارف لكن بقول صدقه لذلك كان بعض الناس يقول لك دول دول دول شو بيعملوا ايه يا عم ما النبي قال ذا لأجل هذا قال النبي لعمر دعه دعه ليه لو قتلوه ايه اللي هيحصل الطائفة دي مش هتسكت هت... سوف تنتصر له فهيضطر المسلمين يقتلوا بهم ماذا يحدث هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قتلناه لقال الناس إن محمداً يقتل أصحابه فهي كده بقى هم محسوبين إيه؟, محسوبين إيه محسوبين كده لأنهم ما شاء الله لقوة إلا بالله يعني من أشد المسلمين إسلام فمحسوبين كده فالنبي هذا سيستغله أعداء الإسلام لتنفير الناس من الإسلام يقول لك هترعه وتبقى مسلم هيجيلهم يوم ويقتلوك وهو يقتلوا في بعضه فيجي لهم يوم ويقتلوك فستستغل هذه أسوأ دعاية ضد الإسلام وده اللي حاصل الآن الآن الحرب المعلنة على الإسلام حرب إعلامية اشتبع عالف حرب إعلامية شوف كيف الإعلام بينفر الناس من الإسلام والحكم الإسلام والإسلاميين كيف تعرف أن دي حرفة إعلامية حرفة فيبقى حرب اعلام ولذلك احنا الان بنحرص احنا كمان بقى ان يكون لينا دور فين ها في الاعلام يلا انت هتقول وانا هقول مش هسكت مش هسكت هي كده قبل كده كان خلاص احنا افواهنا ها مكممه والاعلام مفتوح لهم على مصراعي الآن الحمد لله بقى لينا قنوات وبقى لينا وبقلينا ونقول ونعرف نرد فالنبي كان يخشى من هذا ان يساء استغلال هذه القضية اعلاميا كون النتيجة أن ينفر الناس من الدخول في الإسلام بل خد بالك ده النبي مش وصفهم بالوصف ده وبس أن يعني تحقر صلاتك مع صلاتهم وصيامك مع صيامين لا ده دهم أوصف طيلة جدا أوصف منها يقرؤون القرآن يعني ما تمر عليهم إلا وتجدهم قراء للقرآن الكريم للقرآن الكريم. والله الذي قاله لو فيهم ناس كب تقرأ يا مش عايزة أقول لك إيه؟ نصف المصحف في ليه نصف المصحف في ليه يعني الواحد فينا يقرأ جزء ويلاقي نفسه خلاص رايح نصف المصحف في ليه إيه ما أذكره المصحف في رايح جاي رايح جاي رزي كالنحلة كالنحلة بس شوف النبي قال ليه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره ده في غير اللي معايا دي يكري واسعي يا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره أنت عارف عليه لا يجوز على جراو، فبعض أهل العلم اللي برا وبعض البعض اللي جوا، تاني، بعض أهل العلم اللي برا وبعض أهل العلم اللي جوا، يعني يعني بعضهم اللي برا لا يجوز حنا جراهم يعني لا يرفعه الله للربور قال والعمل الصالح يرفعه ومعنى هذا أن قراءتهم ها لا تقبل منهم لا تقبل منهم. ده البر لا تقبل منه البعض قال لجوه لا يجاوز حناجره يعني ما ينزلش للقلب يا حبيب يعني كل العملية عملية إيه؟ لسان أما أن يقر القرآن في قلوبهم فلا فلا لا يجاوز حناجره خلاص ده مما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم هتجد بقى عشان ما تغطرش بده عشان ما تغطرش بده كمل لك النبي الواصل عارف قال لك إيه؟ برضو ذا في رواية وهتلاقيها برضو في في الصحيح وفي غير الصحيح يقول لك إيه؟ يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثار تخيل؟ هذه بقى صلاته مش عارف عمل إزاي وصيامه عمل إزاي وقريء للقرآن الكريم لكن تفرح بقى عليه؟ بيعمل إيه بقى بيعمل إيه بقى يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثار ليه بقى حضرتك في نظره مرتد فيجب قتلك الآخر في نظره ذم ومعاهد فما يقدرش يقتله تخيل ده بقى حصل معانا والله في سنة 93 كانت معجانة بقى فدخلنا شوفنا بقى التكفير وتكفير التكفير وسوبر التكفير اك مكفر في بعض اه والله حاجة كده يعني تشوفها تتخض ايه المعجنه دي ايه المعجنه دي ف يعني محقنا حاطين الكوتشات والجزم على باب الزنزالة خرجنا ما لقيناهمش استحلونا ما هو انت عنده ايه مرتد خلاص فبيستحق استحلوا والله كما اقول لكم انا باحلف بالله ولا هجنه دي حقائق دي حقائق ولذلك لما خلق السيد سعين وقلت هذا الكلام انقلب عليها بعضهم وقالوا الدكتور طلع بقى, بقى القضية ومنقلب عن الإخوة لا يا حبيبي الدكتور مش منافق الدكتور مش منافق مش معاك ومعاك عليكوا وعليك آه بدل حكومة على تبقى وبرعا عن سنسفين أبا عسط ببارك لكن يوم ما هشوفك غلطان مش هسيبك برضي ما تفتكرش إن أنا يا معاك على طول أو ضدك على طول لا لا في صواب في قضاء ففهموها زي ما فهموها انقلب انقلب انقلب ولا يعلمي هذا لا ببص ولا ولا براع حق بس في حق خلاص في حق قلته لا فجينا في 93 والله حدثت حسة هروب هير بأخ اسمه هشام فقفلوا علينا وما لو عنا الزيارات فحصلت عندنا أزمة في كل حاجة طبعا الشاي سكر جبل كل ده فكان عندهم خزيل اللي معظمهم كانوا تجار يعني بيبيعوا الحاجات دي جوه اللي جوه السجن والله الذي لا اله الا الله بحلف عليه كان معانا في السجن بعض الجنايين واي سجن ندخشش لازم في يبقى فيه جنائس يبقى وبعض الجنايين فكان فيهم مواد اسمه ويليام وصوال خلاص فكنا بنشغله خدام يعني ياكل وسييمسح بتاع مش عارف كده خلاص ده كبرهم فلما تقفل علينا أحص عندنا أزمة سكر كانوا أعطاها كيلو السكر في 93 كان بـ 2 جنيه فرقنا عشان نشتري منهم سكر قال لك بـ 5 جنيه يا عم دا احنا إخوة مين قال لك أنت إخوة مين قال لك أنت إخوة يا. خلاص يروحوا اليوم عشان يشتري منهم السكر يدولوا بتـ 3 جنيه فكنا ندي الوليام ثلاثة اجناء شوعة من لنا السكر وتخيل ان وليام والي بيجيب لنا السكر من ايه الخط دي كارثة دي كارثة دي عقول عفل دي عقول عفل لكن دي حقيقة قالها النبي اللي انت عندك انت بوسلم مش يبقى لك لازم عنده وقالها صريحة مدوية يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان ده كلام النبي مش كلام ده حصل والله حصل والله حصل ان سيدنا علي عسكر بالقرب منهم طيب نقاتل ولا ما نقتلش فقال لمن معه انتظروا حتى يحدث شيئا وهعلق الحاجات دي انتظروا حتى يحدث شيئا فمر بهم عبد الله ابن خباب ابن الأغت ابن صحابه ابن صحابي عبد الله ابن خباب ابن الأرد يرى القصة بتمامها في كثير من كتب السنة وفي مقدمتها مسند ابن أبي الشي كان معهم رأته حامل فلما مر بهم وسألوه من أنت. فقال أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذكر لنا حديثا من أحاديث يا بيك. فذكر لهم حديثا أنا لسه هاجل القصة دي بتمهم خلاص فقال بعض لبعض قيدوه واذبحوه كيف قيدوه واذبحوه ده اللي قاله النبي واذبحوه عبد الله بن خباب قيدوه واذبحوه خلاص الغريب بقى العجيب لما قيادوه حصله وقدامه واقعة غريبة كده واقعة غريبة كده اللي كان فيه مزودة او بيقال اللي فيه حيطة ارض زريعة واحد يهودي فاخذ احدهم منها تمرة فعتب عليه الاخ بيقول له تأخذ تمرة معاهدي يعني واحد بينه وبينه عهد فعبد الله بن خباب بيقول له ايبا إن حرمتي لا أشد من حرمتي هذه الثمرة عامل حساب لثمرة بعت يهودي وبطريق ذمة مسلم ولذلك لما جاء اليهودي ما قتلوه يعني جيه ما قتلوه قال له نقتل الله وإن أحد من المست من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمانه وعدوه اللي النبي قاله ثم زبحوا عبد الله ابن خباب فلما صرخت امرأته بقوا بطنها وقتلوها وقتلوا وليدها تقول لي مش عارف ايه لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذلم وبهذا نعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الاسلام اهل الاسلام ويدعون أهل اليه أهل الأوثال أوثال صفا النبي صلى الله عليه وسلم تجدون محلقين يعني من عاديتهم إنهما يحلقوا ها شعورهم كده شعورهم كده شعورهم كده وراح في بقى العلامة القاسمة بقى فقال آياتهم ده اللي عادين معنا دول اللي كانوا عادين معنا بدول متدرين لا ده لسه بقى هتكبر ها شوكاتهم ويوم ما هتكبر شوكاتهم ويبقى ليهم بقى ظهور ظهور ظهور فعلي خلاص هتعرف ده بعلامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل طبعا ما يقول آياتهم بيقول ايه بقى خبالك بقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم اسمع الحكم عليهم يمرقون من الإسلام. ده الحديث بقى اللي صحيح كده. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون هاليه قروق بصلة أقوام الإسلام كما يمرق السهم من اليه الرمية. إيه بقى كما يمرق السهم الرمية. وذالك نبي هيكامل كلام يمكن هابقى صعب عليك لكن لازم تفصل. خلاص. كما يمرق السهم من من الرمية تنظر في قذذه فلا تجد شيئا تنظر في نصله فلا تجد شيئا قُبَلَكْ دَكَلَمْ مِنْ بَا دَكَلَمْ مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم تنظر في رصافه فلا تجد شيئا تنظر في نضيه فلا تجد شيئا تاني تاني الناب بيقول ايه يمرقون من الإيه؟ الاسلام لسه بقى هنشوف حكمين مهمين حكم قتلهم والحكم عليهم بالكفر هم كفر مش كفر ويقاتلوا ولا ما يقاتلوش حكمين مهمين جدا خلاص احنا لسه بنقول للصورة حتى تكتمل في رأسك لكن كلام اللبه في يومه يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمين تنظر في قذذه فلا تجد شيء تنظر في نصله فلا تجد شيء تنظر في رصافه فلا تجد شيء تنظر في نضيه فلا تجد شيئا ايه الحكاية دي ايه العجالة الصغيرة قالوا لما تجيب السهم، السهم مركب من اربع عشياء حلم الناصر اللي هو الساهم اتطاعه حد السيف ده خلاص تحت الناصر ده في قطعة حديدة ملفوفة عاملة زي الخمسة كده اللي بيلحم بي بي بي بي بي فيها الناصر وجسم اللي ايه السه. خلاص الحط الحديد المضادرة زي الخامسة دي اسمها الرصاف الصه الرصاف اللي ايه السه يبقى أنا عند الناص وعندي ايه ها الرصاف ده وعندين عندي الجسم بتاع السه اسمه نضية نضية يعني ده جسم اللي ايه السه. خلاص وعندي قذز قدس السه قذزه ريشه اللي هي الحتة اللي بتبقى عاملة زي الريشي عشان لما يطير بقى اللي بتبقى تحت دي خلاص ايه ما يتكون منه اللي هي السه السه الغربة حاجات دول فاللي بيقول اللي فيه ساهم يضرب تنظر في قضى ذيه اللي هو ايه ريشو ما تلايش حاجة حلو زي ما هو كده ثم فوق تنظروا في نصله فلا تجد شيء تنظر فيه رصافه اللي هو الحرقة دي اللي مسكة ما بين جسم السهم ونصله لا تجد شيء تنظر فيه نظيره اللي هو حديد بقى بتاعته جسم السهم دي فلا تجد شيء يبقى انت ضربت سهم على رمية صد يعني انما شوف التمثيل لك إن انت بالظبط ضرب سهم على صيد لو واحد الصيد ولا لقيت حاجه في السهم السهم لما بيضرب في صيد ايه اللي بيحصل ها ايه اللي بيحصل بيتعلق شيء من فرث الصيد ودمه ولحمه فهتلاقي بقى دم حته لحمه طلع هنا دم هنا مش كده دهن هنا لا دا السهم ايه ابي ادي عم زي ما هو فعايز يقولك ايه يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي يعني عد السهم من الصيد تروح تبص في السهم ما تلاقوش طلع لك اي حاجة من الصيد لا حتة لحمة ولا شوية دم ولا عتة دهن ولا في اي شيء يريد ان يقول خرجوا من الاسلام بلا شيء بلا شيء ما أخذوا شيئا من الإسلام على الإطلاق خرجوا من الإسلام بلا شيء كما يمرق السهم من الرمية تنظر فيه فلا تجد فيه لا طلع بعقيدة ولا شريعة ولا أي حاجة ولا أي حاجة لا في عطلة لحم ولا شوية دم ولا في رأس ولا في رجل ولا في جسم ولا في أي حاجة شوف يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من اللي من الرمية نعيب أكلام اللي يقول تنظر في قذذه اللي هو إيه اللي هو إيه الريش سهم تحت فلا تجد شيئا تنظر في نصليه ها فلا تجد شيئا تنظر في رصافه اللي هي اللي هي العقدة دي ها فلا تجد شيئا تنظر في نضيه الجسم السهل فلا تجد شيئا خرجوا من الإسلام بلا شيء بلا شيء بلا شيء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتهم لما يظهروا وهيبأ ليهم باها واضح خلاص ويبقوا فرقة فرقة هتعرفهم بعلامة اللي هي بأت لمسها علي بن أبي طالب وحصل لها واقع كده إيه بقى هي العلامة وبقيت الحديث بيقول إيه وإيه حكم اقتلهم وحكم تكفرهم ذالي لو أنت عايز تكمله معايا إن شاء الله إيه بإذن الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك مش ولا أن لا إله إلا أن نستغفرك نتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين